بسم الله الرحمن الرحيم آفها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِي أَعْقُبُ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 ia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 لك غلاما زكيا قالت ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكبغا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه للناس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 اتَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّنَ الْيَوْمَ إِنْسِيًا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمُهَا تحمله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 to be us. Uh...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 لا يدخلون ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب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 ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان ان واذا امت ل سوف اخرج حيا اولا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن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 الساعه فسيعلمون من هو شر مكانا فسيعلمون من هو شر جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا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 124. الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا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 نَنَ يَسَّرْنَا لَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن هل هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ ركزا؟